ونعوذ بالله من شرور في وصفات اعمالنا من يهدي الله واشهد الله We are responsible. إسعى نصر اسماً كما هو معمود واسم الرحمن يذل على الرحمن وكذلك اسم الرحيم لكن من منهم منطرق رئيس الرحمن والرحيم فصالوا أن الرحمن أدلع من الرحيم وذلك لان الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعلين وزياده المبنى تدل على زياده المعنى وقالوا كذلك ان هناك فروقا بين الرحمن والرحيم فالرحمن يدل لجميع الخلائق في الدنيا والاخره قال له الرحيم فيقول له على رحمة خاصه للمؤمنين ولذلك قال الله عز وجل كان للمؤمنين رحيما ولم يكن رحمانا لكن اشجل على ذلك او تفكر تعالى ان الله للناس دار روح رحيم وقد مجار الفرق الثاني قال الرحمن أن الرحمة التي يدل عليها اسم الرحمن هي صفة الزاد، وأما التي تؤخذ من الرحيم فهي صفة الفاعل، ولذلك لم يقل إله واما الرحمه التي يصفه ذاته فمن الرحمن الفرق الثالث ان الرحمن لا يوصف به مخلوق ولا يتسمى به واما الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم واما اسمه الرحمن فقال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فيها وقال الله عز وجل في سوره الاسراء ادعوا الله ادعوا الرحمن اي اما تدعوا الاسماء الحسن فلم يقل ادعوا الله ادعوا الرحيم فدل ذلك على انهم لا يوصفوا بالرحمن ولا يتصفوا بذلك ولا يسمى به الا الله عز وجل يقول الله عز وجل في هذا الحديث انا الرحمن واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الأسماء أسماء الله تعالى فضي بمعنى أن أسماءه التي تسمى بها سبحانه وتعالى فتبت ذلك في كتابه أو في سنة معين صلى الله عليه وسلم في أسماء التي يجوز أن تطلق عليه ولا يجوز أحده أن نسمي لها وارس لم يثبت في كتابه او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل قال هنا ترى الرحمن ثم قال وانا خلقت الرحم واشترقت لها من اسمي يعني الرحم اخوذا من الرحمه فمن وصل ومن وصل رحمه وصل الله عز وجل ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل أي قطعه عن رحمته سبحانه وتعالى ففيه فضل صبة الرحم وأنها من أسباب المجبات الله عز وجل فقال الرحم شجن من الرحمن من يصلها يصل ومن يقطعها يقطع لها لسان خلق بالغلق يوم القيامه فالرحم شجنه من الرحمن الشجن هو عروق الشجر المتشابه ويقصد بها هنا انها اثر من رحمته فهنا يقول أن من صدى الله ستب الرحم شجنة ومعناه أنها قراره متشابكه متداخله شجنة من الرحمن من يصلها يصل ومن يقطعها يقطع لها أحسان فرق وطرق يوم القيامة إلا أحسان فصيح بليه يوم القيامة ومعنى ذلك تشهد في المصلاة يوم القيام كما أن تشهد على من طاعها يوم القيام. ما له من أحب ذلك فعليه ينسى في أجل يعني يطيل له في عمره يطيل له في عمره فليصل رحمه علق ذلك بصورة الرحم وقد يسأله سائل فيقول